سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينهم ومن يبدل ن والله شديد العقاب ذي للذين كفروا الح والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ تَقَطَّعَ قَوْمُهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ والله يُؤْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّمَا بُشِّرْنَا وَمُنذِرْنَا أَنْ زَلَمَاهُمُ الْكِتَابُ وَأَنْزَلَاهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ قِيلَ ق ما بين الناس في مختلفون فيه، ومختلفا فيه إلا الذين أطهروه من بعد. فهدى الله الذين آمنوا لمن اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء أَذِى فَتُمْ أَنَّ دُخُولَ الْجَنَّةِ عَلِمَ مَا يَسْتَقِمُّ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأس ألا إن نصر الله قريب يسألون كما وما تفعلوا من خير فإن